بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ ينظروا إِلَى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها أَمْدَدْنَا دِينَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذا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 بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء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 ومن الليل فسبحوا أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج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 جباء فذكر بالقرآن من يخاف وعي.